الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 الصالحين وذنون وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات ألا سبحانك لا اله سبحانك لا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 رب لا, لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له, فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فرجع فنفخنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذك أمة واحدة إن هذه امتكم امه واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعون مرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن, وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وَإِنَّ له لَهُ كَاتِبٌ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَتِنَا لَكِنَّا لا لَا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 دونها فيها خالد لهم فيها زفير لهم فيها زفير لهم فيها زفير, لهم فيها زفير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 قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فاذا تولوا فقل على سواه وَإِنَّ دَرِيًّا قَرِيبٌ مّبْعِيدٌ مَّا تَعِدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ دَرِيًّا لَّعَلَّهُمْ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حين قل رب بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا رب فَكَمْ مِّنْ أُنذِرَ قَوْمٌ فَتَغَافَلُوا عَنْهُمْ فَأَتَاهُمْ عَذَابٌ يوم ترونها تذهب كل مُرْضِعَةٍ يوم ترونها تذهب كُلُّ مرضعة نعم ما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وترى وَتَرَنَّسَ سكارا وترى ما هم بسكا ولكن عذاب الله شديد الله الله